بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله إخواني وإخوة المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست حلم سعودي نأسف للانقطاع الذي مضى ولكن ظروف رمضان والعيد فما عليش سامحون إذا تأخرنا عليكم وانقطعنا شوية ها نحن عدنا ومعي هنا الأحبة إبراهيم وخالد حياك الله إبراهيم الله يحييك ابو حسن وحي الإخوان المستمعين مستمعين بودكاست حلم سعودي وكل عام بخير. حياك الله خالد الله حياك يا أبو حسن وتحية لجميع المستمعين جميع اللي استمعون لبودكاست حلم سعودي وكل أشخاص اللي ذكرونا بحلم سعودي وكان داما يسألون عنه فشكرا لهم وسالت عنهم العافية الله والله شاب كان يسألوا عنكم في تويتر ويقولوا يلا سووا حلقة جديدة بودكاست كانوا يسألوا عن را دويتر وأنا كما نسأل صراعاً وردتور إن شاء الله ناويين نسوي حلقة جديدة ننتظركم صراحة رادويتر إن شاء الله يعني سبوع وسبوعين الآن هو بس عمليات مكياج ماشي. عمليات جراحية خفيفة تعديل لأنه كانت صادفتنا مشاكل تقنية مم. فالآن حنا إن شاء الله رادويتر الجزء الثاني بيكون مم. يعني الموسم الأول أوكي انتهى مشاكل ان شاء الله والموسم الثاني راح يكون بشكل جديد وبطابع أفضل يعني بي. بس أبو حسن لازم نذكر الجميع و لازمك ليعرف ان بودكاست حلم سعودي هو الأصر الله خليك و راح ننسى حلم سعودي مجملت. ما يحتاج يعني أبو حسن يجينا كذا و زعلان و يا وينكم <تصفيق> وين تركتوني يرسل لنا أغاني كذا <تصفيق> بودكاست, بودكاست حلم سعودي هو زي شلو الواحد لما يتزوج على زوجتي يقول للأولى أنتم أمو العيال وأنت الخير والبركة والدلع الجديدة. <تصفيق> إلا أنت قدم الجديدة ويصبح ما نفسه. ما نحتاج <تصفيق> مجاملات وبكش زايد فحياكم الله اليوم إحنا إن شاء الله على مشارف اليوم الوطني العام 1432 هو الذكرى الحادية والثمانين للمملكة العربية السعودية وتوحيدها عام ما نسيت والله عام 1351 نحنا نحتفل فيه بالميلادي وينحسب بالهجري نعم. فحقيقه عمل لخبطه شوي اي والله هو صار فيه هو اليوم الوطني نعم. ففي شغله بس ابو حسن طبعا احنا نسجلها قبلها بيومين آه ما ادري اذا كنت بتتذكر احنا سجلناها السنه الماضيه وسبحان الله كيف الايام تجري وتمر بسرعه وانا حقيقه لما رسلوا لي ارسلت لي الايميل وقلت احنا راح نسجل باليوم الوطني قلت سبحان الله يعني بديت اتذكر انه كاننا مسجلين امس كاننا كنا نسجل اليوم الوطني فالايام تجري بشكل سريع غير عن كذا في نقطه مهمه حلنا نسجلها قبلها بيومين المرة الماضية لما سجلنا في نفس اليوم كان في احتفالات وكان في ناس مسوين نوعا ما من الشغب وطالعين وسوين ازعاج والشباب الله يهديهم يعني فنتمنى السنة هذه ان شاء الله يعني الخبر الدمام ما يكون فيها ازعاج وتكون امور مستتبة ان شاء الله ويكون الشباب يحتفلون في طريقة حلوة وطريقة احتفال تكون تنم عن هدف سامي او احتفال معنا لا معنى تنمع الوطنية مجرد نعم. ازعاج وفوضى سلوب حضاري نحن سويناها قبلها بيومين لهدفين يعني الهدف الاول ان ان شاء الله نطلعها في نفس اليوم الوطني الحلقة للمستمعين الكرام والهدف الثاني ان كنت ما اتأخر علينا <تصفح> <تصفح> زي ما كل عادة الحلقة ماضية اتأخرت علينا انت كانت بي قلت لي وهذا اليوم جاي بدل ونذكر كما ان الحلقة الماضية <اتخرت> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> انت بدأتها بداية جميلة صراحة أنا قلت إنه اليوم الوطني يمكن بعض الناس يكون ماخد على خاطره من الوطن من غيره من مسؤول من معاملة يمكن الواحد ما هو مزاجه يمكن الواحد عنده انتقادات في محلها لكن اليوم الوطني هو يوم فرحة هو يوم إيجابي هو يوم ذكرى الأشياء طيبه عن الوطن والمواطنين أجمعين توافقني يا أخي إبراهي أكيد يعني مثل ما قلتنا يعني الواحد وهذا يمكن يصير في كل محل في العالم الناس اللي حريصة على وطنها واللي وطنها غالي عليها أكيد أنها تشيل همة وتفكر في وتفكر في إصلاحها وتفكر في تطويره لكن على قولتك ان العيد الوطني أو اليوم الوطني لأن بعضهم إلى الآن يعني يقول لك العيد لا واليوم أوكي يعني ما أدري لو قلنا يوم الحب بيصير حلال ولا يوم الميلاد بيصير حلال المهم علينا فاليوم الوطني ودنا نفرح فيه وأن يكون مكان لتجديد الفرح صح إنه باقي السنة يعني ممكن تكون في أشياء تنغص على الواحد فأنا أمنيتي أيضاً في هذا اليوم يعني إن إن شاء الله نسجل حلقة للمرة الثالثة في بودكاست حلم سعودي هذه رسالتك الآن في اليوم الوطني؟ أنا هذه رسالتي يعني إن الحلقة هذه إن شاء الله إن بتكون يعني كلها رسائل بإذن الله يعني بعد وشاء إن شاء الله ناخذ رسالتك أبو حسن ناخذ رسالة خالد يعني رسالتي إنها تكون السنة الجاية نسجل حلقة بودكاست, بودكاست حلم سعودي وأنا من داخلي مرتاح ما في أي شيء يعني يخرب عليه فرحة اليوم الوطني بحيث أن الأشياء اللي منغصة عليه تكون انتهت بالنسبة لي أكيد أن كل شخص يعني عنده أشياء اللي تنغص عليه والضايقة أنا أتمنى أن العيد الوطني القادم أنه تكون أحتفل وأنا مرتاح نفسيا بحيث أن اللي يعني ما في شيء من داخلي شاغل بالي ولا في شيء من داخلي مضايقني من وطني اللي له مكانته وله قدره وهذا اللي خلانا نشيل همه ونتضايق له ونفرح له فإن شاء الله يعني فرحة عيد فرحة عيد معنا الكلمة فإن كان لك بعد برضو عندك المايك وحسن أعتقد خال عنده مداخلة والله يعني أنا بدي أقول أنه أتمنى أنه ما يكون العيد الوطني أو ما نقول بعد اليوم الوطني ما يشعر الإنسان في البلد هنا بأنه عالى على الوطن نحب أن يكون هو حاس أنه هو جزء من الوطن جزء يشارك فيه جز مثل ما عليه مسؤوليات هو له حقوق يأخذها بالكامل غير ناقصة يحسب التساوي وبالعدالة بين الجميع أتمنى حقيقة إن السنة الجاية مثل ما قال كلام إبراهيم قال كلام جدا جميل أن أيضا يعني تكون السنة الجاية لما إحنا سجلنا نتذكر اليوم هذا وندكر ونشعر بفرحة فرحة كبيرة إن شاء الله يكون يوم آخر يوم مختلف إن شاء الله وبإذن الله هذا الحقيقة اللي أنا أتمنى أه الحقيقه اليوم الوطني حنا وطننا مختلف عن الجميع وطنا في مكه وطنا في المدينه وطنا بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وطنا نزل في القران وطنا من اجمل اوطان على مستوى العالم وطنا لا يضيع اي وطن في العالم وطنا جميل وطنا رائع وطنا نبغى نحس ونشعر بهذا الوطن بهذا الشعور بهذا الجمال بهذا البهاء للوطن نبغى نحس باليوم الوطني ما يشيل هم واحد بيكسر ولا واحد مظلوم ولا واحد منزوح حقه او واحد لا نبغى نشعر جميعا بان هذا الوطن الجميل في بهاء ب بجمال ارضه بجمال تاريخه بجمال اشخاصه بجمال ناسه بجمال طبيعته يعني طبيعه وان كانت صحراء وان كانت بحر لكن هي جميله جدا في عيوننا اكثر من من جميع اكثر من الاوطان كلها نبغى نشعر فيها نشعر فيها حقيقة ونحس فيها بدون أي أي تنغيس زي ما قالوا خبراءي. جميل جميل جدا. أنا أتمنى بس أنا رسالتي زي ما قلت أو بالأحرى هو حلمي لأن أنتوا اللي شاركتوا فيها هذه الاثنين أحلام أحلام جميلة صراحة وما أجمل أن تكون الأحلام في بودكاست حلم سعودي ننشر أحلامنا إن إن شاء الله بكرة نبغى نشوفها تتحقق. أنا أتمنى إني أشوف هذه الوطنية وهذه الروح ال الإيجابية. تنتقل إلى جميع المواطنين السعوديين مسؤولين وشباب على حد سواء بحيث أن نشوفها في عملهم بكل يوم نشوف المسؤول يشتغل بأمانة ووطنية حقيقية يستشعر هذه الوطنية ومعانيها اللي في اليوم هذا طوال السنة يأخذ من هذا اليوم دروس الوطنية ويستذكر دروس الوطنية من الشباب اللي بيخرجوا في الشارع اللي أحيانا يكونوا يخرجوا عن جهل ويتصرفوا تصرفات يمكن غير لائقة لكن في حاجة بتتفعم حب للوطن حب ما نقدر ما نقدر ننكره مهما مهما أساؤه وووأنا لمست في كلماتك يا خالد وفي كلماتك يا إبراهيم هذا هذه الـ هذه, الـ هذه الوطنية العميقة صراحة والمشاعر القوية اللي أتمنى أن نشوفها نشوفها في شباب يب يعني يبدع كمان في عمله وهي دعوة للجميع للإبداع ولل تكون الوطنية حافز لنا في أعمالنا كل إحنا إلى الآن يعني كشعب سعودي اليوم الوطني عندنا شوي مخبوص يعني إلى الآن العالم مشاعرها تحس ما هي بواضحة لهم يعني إلى الآن لو يعني إحنا في إعداد الحلقة كنت أسأل بعض إيش تحب ترسل رسالة الوطن في اليوم الوطني قال والله ما أدري والله ما عندي شيء أقوله ما أدري أحسني ما راح أضيف شيء أحسني ما راح أقول شيء ليه قال الكلمة هذه أنا معلومة هو يعني ما هو عن نقص حكي عنده ولا هو نقص ثقافة لكن إلى الآن ما إحنا عارفين إيش معنا يوم وطني ولا أيش معنى إني أنا أحتفل باليوم الوطني وليه أحتفل باليوم الوطني سؤال يعني ليه أنا أحتفل باليوم الوطني ليه ما أحتفل مثلا بنص السنة ولا ليه اليوم هذا بالنسبة لي احتفال؟ وإعSM الشيء هذه تكون واضحة عند الناس يسألون بعضهم يثقفون نفسهم أيش معنى الوطنية الوطنية الحق وإحنا من زمان وأقول أن عندنا الوطنية شوي FOih مشوهة لأنه في ناس خلقوا الوطنية مثلا ركسة العرضة في ناس خلقوا الوطنية هي شعر في ناس خلوا الوطنية المبالغة في مدح الشخوص. تكلمنا عن مفاهيم الوطنية المغلوطة نعم في البودكاست في البودكاست السنة الماضية على الوطنية. الوطنية فودنا أن الأمور هذه كلها تتصفى وتترتب وتصير فرحتنا واحدة مشاعرنا واحدة عيني إلى الآن لما تيجي تتكلم عن اليوم الوطني نعم الحكومة والقادة والملك ولي العهد والنائب الثاني لهم مكانتهم لهم مكانهم لكن لما تلاحظ أن الشخص لما يحتفل باليوم الوطني يحتفل بوجود الملك مثلا ولا يحتفل مو مكانه مو, مو شيء صحيح صح أنه الملك له مكانته وله حبه وله تقديره لكن أنت لما أنا أقول لك احتفال زي لما أقول لك عيد ميلاد ولا يوم ميلاد ابو حسن وأروح أبارك الخالد ما هو عن في خالد لكن الآن عيد ميلاد ابو حسن خلنا نبارك ابو حسن خلنا نفرح ابو حسن هذا كله من وضوح الرؤية خل الرؤية تكون واضحة وانتمنى أن الناس تعرف تفرح باليوم هذا والله كلام جميل انا اتوقع انه حتى ما يرضوها يعني انه يختزل الوطن في شخص فقط يعني الوطن اكبر من ذلك اكبر من الاشخاص اكبر من السنه اكبر من من من اي حاجه ممكن تتخيل الوطن هو شعور وإيمان الوطن تتكلم عن نفسك وعن جدك وعن عمك وعن جد جدك هذا الوطن. عن جوالك جوالك جوالك جوالك جميل جوالك. جميل الوطن كمان والله نسيت يعني ما, ما نبغى ما نبغى. احنا في يوم الوطني ما نبغى يتم تهميش أي إنسان أي شخص على هذا الأرض أي شخص يحمل هذه الجنسية مفروض أن يحتفل بهذا اليوم لا. نحتفل فيه لا. ما يهمش لا. ما ينسى لا. ما يكون هذا اليوم مجرد شخص أو شخصين أو مجموعة أشخاص لا هذا اليوم للجميع فرد فرد على قولت القذافي شبر, شبر ها لا. بيت بيت الجميع يعني ضروري بس قذافي طبعاً مو يعني ماخذ قذافي نموذج سيء يعني <تصفيق> بسبب <الكوميدي> يعني <تصفيق> الوطنية ترى هي شعور يعني أو, أو حس ينمى في الإنسان زي ما ينمى حتى سبحان الله يعني حب حب الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ينما ما ينمى فينا الإيمان كذا الوطنية نفس الشيء حب الأب حب الأم ترى هذا أشياء تنمى في الإنسان من الصغر إحنا رضعناها من طفولتنا حب الأم حب الأب حب الجد وإحترام الكبير والصغير هذه الأشياء نفس الشيء الوطنية الوطنية يمكن كانت كان هذا الحس مفقود عندنا وجات مادة الوطنية كان في المدارس شوية رخبطتنا شوية <تصفيق> بس على كل حال احنا ما نبغى ننتقد الان بس نبغى نتكلم عن الوطنية بشكل عام واليوم الوطني هي, هي القضية اللي صارت هذا المفهوم الوطنية يعني القضية المهمة اللي صارت هي قضية الاندماج او الدمج اللي صار بين الاشخاص مثلا قد نقول مسؤول وبين الوطنية او الارض يعني الرسول وسلم طرد من مكة لكن ما كره مكة ظل حب الرسول صلى الله عليه وسلم المكرمة مستمر م. هنا هنا القضية يعني قد قد يواجهك تنقيص أو قد يواجهك أشياء مثلا قد ترى ظلم أو قد تحس مثلا بأشياء كثيرة لكن مع ذلك يظل حبك للارض نعم. يجب أن تفصل بين حبك للأرض وهذه فطرتك وكل إنسان جبل على أنه يحب الأرض اللي ينتمي لها الأرض اللي ولد فيها الأرض اللي يعيش فيها الأرض اللي فيها أهله وفي ناسه وبين ذكره لبعض التصرفات أو لبعض يعني بعض التصرفات أو بعض الأشياء اللي تحدث فهنا لازم يكون في نوع من الفصل. باب التذكير يعني أنا سألت في تويتر سؤال بسيط وحدك مثال واحد بس هو تنتبأوا استفتح لأنه إحنا بعد شوي حناخذ رسائل عن اليوم الوطني من بعض المواطنين أخواننا أنا سألت ما هي مشاعرك وحساسك والرسالة التي ترغب بمشاركتها مع قرب اليوم الوطني رد علينا أخونا عبد الله الخالدي في تويتر وقال رسالتي كم أتمنى أن يكون الوطن في قلوب المواطنين لا في جيوبهم تفضل أخو إبراهيم صح لكلمة عبد الله اللي هو في جيوبهم يعني الآن العيد الوطني يقولك نبغى زيادة لا أي شيء نبغى زيادة فلوس فل في, في شيء أرقم الفلوس نعم تبغى زيادة ومن حقك وفي غلا لكن زي ما قلت لك لا تخلطها بسالفة اليوم الوطني عموما لنا معاكم سنة ولنا أكثر من حلقة سجلنا بودكاست لكن بدنا إن شوي نجدد. عشان ما تملون. فالاليوم يعني طرحت فكرة على الأخوان والأخوان يعني تقبلوها أن نستقبل رسائل من الأخوان المواطنين تم اختيارهم عن طريق تويتر متابعين لنا وحنا متابعين لهم وأخوان عزيزين قادرين إن شاء الله راح تسمعون منهم وراح يعرفونهم بنفسهم طرحنا عليهم فكرة أنهم يشاركون في اليوم الوطني وصراحة اخترنا يعني شريحة منوعة بعضهم اعتذر لعدم مناسبة الوقت ولا الآخر أبدأ استعداده وفرحته بهذه المناسبة وإن شاء الله أن أنتم تكونون يعني تسمعونهم وتكونون معنا وإن شاء الله أن الفكرة هذه يعني تحوز على عجابكم فنترككم مع رسائل إخوان لكم في الوطن يبارك لكم في هذا اليوم ويرسلوا رسالتهم يرسلوا رسالتهم للوطن والوطن ترى ما هو بس وله الرياض ولاه جدة وله شمال الوطن يعني من الحدود إلى الحدود فنترككم مع رسائل بذكركم أنا برسالة للتلفزيون البحرين أيام الحج فهذا تقريبا تكون مشابهة لها رسائل من أخبانكم المواطنين السعوديين يهدونها إلى وطنهم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكرك أخي برحيم وأشكر فريق عمل حلم سعودي على إتاحة هذا الفرصة يسرني في هذه المناسبة أن أجدد حبي للوطن الذي أرجو أنه لم يزبول ولن يزبول يوما ما هذا الحب بالنسبة لنا لا يتجلى على شكل مدائح مزيفة أو على شكل تزلف ممجوج لا أبداً وإنما على شكل اهتمام بالوطن واهتمام بالشأن الوطني العام يتجلى أيضاً على شكل طموحات وآمان نعبر عنها كمواطنين نحب هذا الوطن الوطنية في رأينا ليست في التطبيق والرياء وفي الثناء الزائف والمخادع لا أبداً هذه ليست من الوطنية في شيء الوطنية وحب الوطن تقتضي من الشخص أن يسعى بشكل دائم لتطوير هذا الوطن وأصلاحه ويمارس النقد الإيجابي بشكل دائم من أجل أن تكون عملية الإصلاح وعملية التغيير الإيجابي مستمرة لذلك هؤلاء الأشخاص هم الذين يحبون الوطن الذين يهتمون بالشأن العام يطالبون بالإصلاح يمارسون النقد الإيجابي طبعا بالأسلوب المناسب لذلك حب الوطن في الحقيقة في رأيه هو حب الإنسان الذي يعيش في هذا الوطن هذا هو مفهوم حب الوطن ليس حب فرد معين أو مجموعة معينة تمثل هذا الوطن لا وإنما حب الخير لهذا الإنسان والسعي لحياة كريمة وحياة أجمل وأفضل بالنسبة لهذا المواطن لذلك الإنسان يأتي قبل كل شيء الإنسان يأتي أيضا قبل الحكومة الإنسان حتى يأتي قبل الأديان الأديان أفضل ما جاءت إلا لأجل هذا الإنسان نحن ننتقد الوطن لأننا نحبه لأننا نأمل أن يكون هذا الوطن أجمل للأوطان ولذلك عندنا طموحات كثيرة نحن كمواطنين نأمل مثلا بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية نأمل أن يأتي اليوم القريب الذي ينتهي فيه ملف المعتقلين نأمل أن يحل ملف البطالة أيضا موضوع الإسكان وموضوع فرض رسوم الأراضي البيضاء اللي صار قضية دعم مؤخرا نأمل أن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل مسؤول إذا أخطأ تقعل فيه المراقبة بشكل صارم على الجميع كان من كان طبعا نحن باختصار نطمح إلى دولة الحقوق والمؤسسات وفي النهاية أهدي للوطن هذه الأبيات القصيرة للشاعر تركيز ميلي يقول وطن العدالة حيث كانت لا التراب ولا الرمال ولا الهواء وطني مدى حريتي في أن أكون كما أشاء وطني اتساع للمداد كرامة تبنى لكل بنيه عدل لا يمرغه نفوذ الأقوياء وطن الضياء لم أبغو قاموس التمادح في مقامات الزياء بين بنوهم مقسمون فحفنة تحتاز أطيبه وتشمخ في الزراء وبقية تنتصم الحرم للاهثة تحاصرها أسانين الشقاء في الختام نشكر أخوة جميعا في فريق عمل حلم سعودي على إتاحة هذه القرصة أخوكم الضراء بالمساعد شكرا رسالة لكل أبناء هذا الشعب الكريم الشعب السعودي وكل المواطنين وكل المقيمين في هذا القطر قطر المملكة عربية السعودية أود أن أقول في, في سطور بسيطة أنه ساد اعتقاد بارد في القدم أن كل ما لا تدفع ثمنه سيكون أي شيء إلا أن يكون له وأن أغلى ما يدفع الإنسان من أجلي هي الأوطان فكانت هذه الأوطان هي الأحق بالتضحيات هذا الإنسان وأنه حين يفعل ذلك يعيش أعلى مراتب الخلاص الخلاص من, من ذاته الخلاص من الرغبات الأنوية الخلاص من من من, أنا من, من الحب الذات إلى قمم العطاء الأسمى فيسجل التاريخ التاريخ الذي يشهد على أن الدعاءات الكبيرة تحتاج بلا ريب إلى براهين كبيرة ولا اكبر من ان يدعى الإنسان أنه يحب, أنه يحب وطنا ولا أصعب من أن يبرهن على ذلك أحب الإنسان الوطن ليس ليس في هذا شك كما أحب آدم الجنة موطنه الأول فكان مسقط كل رأس كل آدمي عبر السيرورة الإنسانية الطويلة هو ذلك الوطن الذي ينافح من أجله ويدفع الدم الغالي من أجل الحفاظ عليه ومن هنا ومن هذه اللحمة نشأت الأمم مزدهرة أبناء الأمة الواحدة تلك التي تمتاز بالقوة والمدنية والعدالة والمساواة لم يصلوا إلى مكانتهم هكذا عفوا وب وببساطة بل اجتازوا المعوقات والصعاب وتغلبوا على الذات وارتقوا بأسمى المعاني إلى ما يساوي كلمة الوطن كلمة الوطن تساوي في نظرهم العدالة المساواة الحرية أن أحترم حق الآخر وبالتالي يبادلني هذا الاحترام باحترام إنه في نظري أنه من المخجل حقا أن يأتي هذا اليوم اليوم الوطن ونحن ننوي ابتداءا صحفاً وقنوات تلفزيونية ومحافل هنا وهناك ننوي غض الطرف تماماً عن انتهاكات الصارخة الجارية في حق الإنسان في هذا الوطن ولعل المراقب المهتم يشهد مؤخراً ظهور أسوأ التقارير الحقوقية عن حالة الحقوق في بلادنا الأمر الذي لم يتغير بعد حتى الآن لقد بات من الضروري جدا في يومنا الوطني وفي كل أيام الوطنية أن يستفى الجميع في جبهة واحدة عنوانها الوطن أولا الوطن اولا الوطن أولا محتفظين بكل تبايناتنا وآرائنا السياسية والفكرية المختلفة وفي الوقت نفسه متجاوزين كل ذلك إلى ما يحقق المصالح العليا للوطن بوضعها في فوق كل اعتبار أو مصلح ذاتية خاصة باختصار قد تختصم اختص... القوة الصغيرة والحق الصغير وقد يختلف الجمال والحق المحدود بيد أن القوة الكبيرة والجمال الأكبر لا يختصمان وهل ثمت جمال يضاهي جمال الوطن في سيره نحو الرقي وصيانة الحقوق وهل ثمت قوة اعظم من قوة الاوطان المتلاحمة منذ ذلك اليوم يوم 23 من سبتمبر من عام 1932 ميلادي تلاحمت كل الاطراف تحت كيان واحد وغدا ثابت لديها وحدة هذا الوطن ووحدة ارضه مهما عصفت الرياح كرس ذلك هذا المفهوم كرسه المواطن عبر تضحياته الطويلة من أجل الحفاظ على أركان هذا الوطن اليوم تعاودنا هذه الذكرى مؤمنين تمام الإيمان بأن الوطن لا يكتفي بحبنا له بل يريد منا أن نشعره بذلك على أقل تقدير. إنه لم ترق الدماء المصونة يوما عبر التاريخ كله بقدر ما أريقت لحفظ, هذا الأوطان، لحفظ هذه الأوطان ولحفاظ عليها إننا نحب هذا الوطن وإننا مستعدون لتضحي من أجله وإننا بكل صدق وبكل أمانة نرنو إلى اليوم الذي نرى فيه هذا الوطن في أعلى المراتب ليس في يوم من الوطن فقط بل في كل أيامه إن يوم الوطني هو اليوم الذي نرى فيه هذا الإنسان ينال حقه الكامل بغض النظر عن جنسه عن لونه عن أي شيء فقط لأنه يعيش في المملكة العربية السعودية أخوكم وليد سامي محمد والخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البداية أول شيء أسلم عليك أخي إبراهيم ومن معكنا الأخوة ونقول كل عام وأنتم بخير آه آه نحن سعداء بهذا اليوم اليوم الوطني ولا أظن أنه إنسان آه آه قد نشأ في أرض معينة وأرض محددة وتربى فيها وأكل من خيرها و كانت فيها طفولته وكانت فيها حياته، ألا يشعر بالانتماء والمحبة والحنين والعاطفة لهذه الأرض؟ فالفرح بهذا اليوم أظن امر أمر وارد ولا بد أن يحصل لأي إنسان. لكن المشكلة هنا اللي تزعج كل واحد منا حقيقة إنه ما هي يعني مقومات الفرح وما هي مقومات الانتماء والولاء لهذا الوطن؟ لا يكفي أننا نضغط على الناس ونحاول أن ندخل فيهم الولاء بقلوبهم ادخالا الولاء مسألة وجدانية مسألة تسري في النفوس بدون إرادة بدون اختيار وحصول هذا الولاء خاصة في مسألة المواطنة لا بد أن تتوفر فيها المقومات الأساسية أبرز هذه المقومات أن يشعر هذا المواطن أن هذا الوطن له جزء في ملكيته يشعر بأنه مشارك في ملكية هذا الوطن المقوم الثاني يشعر بأنه مشارك في بناء هذا الوطن المقوم الثالث أن يشعر بأنه بأن هذا الوطن عطاؤه لا يستثني منه فردا من أفراده حينما يشعر المواطن بأن الوطن بهذا الشكل وبهذه الصورة يسري فيه الولاء بدون استئذان أنتم ترون الآن مثل أمريكا الآن لو غالب سكانها أصولهم ليست من داخل امريكا كلهم من نزاع شعوب من نزاع مجتمعات أو من مناطق من خارج أم أم أمريكا وصولهم من خارج أمريكا ومع ذلك تجدون المواطن الأمريكي يملك انتماء ويحمل في قلبه ولاء للأرض الأمريكية والعلم الأمريكي وأصوله ليست من أمريكا بل قد يكون هو نفسه لم يلد في أمريكا لماذا هذا حصل لأنه يشعر بأن هذه الأرض حققت له قيمة العدالة وقيمة الكرامة وقيمة الحرية وشعر بأن حقوقه متحصلة في هذه الأرض سرى في قلبه الولاء أنا أتمنى إذا أردنا أن نحرك الناس وأن نبس فيهم شعور المواطنة يجب في البداية أن نسعى, أن نسعى في تحقيق الحقوق لهذا المواطن إن تحققت حقوقه الشرعية حينها لسنا بحاجة أن ندخل الولاء في قلبه بالقوة الولاء سيتحقق في قلبه بدون إرادة إن تحققت حقوقه بالكامل وأضرد هذه الحقوق الكرامة والعدالة والحريه أبو هشام عبد الله المالكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الصلاة والسلام على شعور نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين أما بعد الإخوان زعم الله خير في بودكاست حلم سعودي زام الله خير طلبوا من عندنا أن نرسل رسالة للوطن بمناسبة اليوم الوطني فحنا نشكر لهم جزاهم الله خير إتاحة هذه الفرصة لنا وطبعا نحن ما نستطيع أن نتغنى بحب الوطن وهذا أمر ما نستطيع أن نزايد فيه أن هذه فترة فترها الله سبحانه وتعالى في, في نفوس الناس جميعا وهو أمر الله سبحانه وتعالى تفضل فيه علينا وحنا الحمد لله نفخر فيه ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لكن أقول أنا يمكن خلال الدقيقة أو دقيقة نص الجاية قلت بما أنه بودكاست حلم سعودي فأنا بحاول أحلم وش هذا الحلم اللي للوطن فأنا أقول يا ريت إذا حلمت وطول حلمي قاعدوني إزاكم الله خير حلمت أن أحنا يوم في اليوم الوطني نحتفل فيه بطريقة تختلف تماما خاصة أننا كل يوم من أيامنا يوم وطني يوم الوطني إذا جانا يصير عندنا ورش عمل منتشر في جميع المناطق المملكة نتكلم على رؤيتنا وين نحن راح نكون في سنة 2030 أو 2040 أو 2050 وتصير هذه ورش عمل ودتها أسبوع أو أكثر نتكلم أنه وين كنا واليوم وين حنا فيه وشنون رح نوصل للرؤية اللي نبيها الرؤية سواء كانت رؤية اقتصادية ولا رؤية سياسية ولا رؤية اجتماعية اتمنى انه تكون عندنا رؤية لو حتى بالفون وخمسين انه حنا ننتقل من دولة نامية الى انه نصير واحدة من الدول المتقدمة ايش اللي يمنع انه حنا نصير واحدة من دول البرك على قربتهم اللي هي البرازيل وال... وروسيا والهند آه آه والصين يعني إيش إحنا عندنا كل الامكانيات عندنا شباب وهي أهم آه طاقة وأهم ريسورس موجود إنه شباب من الأحلى ما يكون والله الحمد لله من الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بطاقات وتفضل علينا بسروات موجودة عندنا في بلدنا سواء نفط سواء غاز سواء بترول سواء معادن فإحنا عندنا الله سبحانه وتعالى من علينا بامور كثيرة جدا فإيش المانع بأنه لما يجينا العيد الوطني أو اليوم الوطني المرة الجاية يصير عندنا هل ورش العمل اللي تقول يا جماعة في عشرين أربعين في سنة ألفين وخمسين إحنا نصير واحدة من الدول المتقدمة نبني نصير لما يقولون في اجتماع حق الـ Great Seven إحنا واحدة منهم إحنا سواء كانت بال بالقتل بال بالشؤون الاقتصادية فاحنا واحدة من هذه الدول أو إذا كنا حنا في القضايا الاجتماعية فمستوى الدخل عندنا للمواطن السعودي يتضاعف مو خلال عشر سنوات يتضاعف كل خمس سنوات أنا أخذت أكثر من الوقت اللي كان المفروض نتكلم فيه لكن هذا حلمي بمناسبة البودكاست السعودي حلم سعودي أحلم إن يجينا وقت نقول يا جماعة خير هذه رؤيتنا وها كنا المكان اللي كنا فيه اليوم وصلنا للمكان هذا وإن شاء الله في سنوات القادمة نحن وصل العوجان وأتمنى أن الحلم السعودي يتحقق في أقرب وقت ممكن بجاكم الله خير على ساحة هذه الفرصة شكرا السلام عليكم كمواطنة أحلم بوطني لتقبل فيه الآخر بفضل رح بلا إقصاء أو إطلاق الأحكام أو تشكيك في مواطنة بسبب اختلاف الرأي أو الطائفة أو اللون أو العرق كإمرة أحلم بالمواطنة الكاملة وسواب الرجل وأن أشارك في صنع القرار كما شاركت في تنمية الوطن كأم أحلم بتعليم يربي ويثقف ويطلق العنان للإبداع والابتكار. الوطنية عندي ليست في ان اغني اسم الوطن ببيساني بل في ان ابنيه بيدي حلمي وطن يسع النساء وطن يسع الجميع كل عام والوطن بعز واهله بخير من على الشيء في البداية أشكركم على اختياري لذكر رسالتي في اليوم الوطني وأحب أن أقول إلى وطني أيها الجميل لماذا تقسوا علينا؟ لماذا لازمنا نعيش خارج الفصول الأربعة؟ وطني أحلم أن يسودك الأمن والاستقرار ولكن يا وطني عماد الأوطان شعوبها وإذا شعر السعوديون أنهم جزء منك وامتلكوا الحرية وشاركوا في صناعة القرار عندئذ تصبح وطنا قويا المال لا يصنع الأوطان وإنما تحقيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والانتقال من دولة الرعية إلى دولة المشاركة لجميع المواطنين هو عماد الوطن في اليوم الوطني أحلم كبقية المواطنين أن يكون القانون حاكما على الجميع فلا فرق في تصديق القانون بين الأمير وصاحب المال والنفوذ والمواطن البسيط نحلم, نحلم أن تتحول القوانين إلى واقع عملي فلا نكتفي بالنصوص على الورق مجتمع المؤسسات والحريات السياسية والمدنية وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العامل الوافد هي مطالب رئيسية في اليوم الوطني أن تتحول إلى واقع عملي يا وطني دول العالم الآن 193 دولة ويتم تصنيف وطننا في كثير من التقارير الدولية في المراتب المتدنيه لا ينقصنا المال ولا الإنسان والكفر ما ينقصنا هو القرار السياسي الذي يصنع التحول التدريجي إلى دولة المؤسسات والحقوق هذا القرار سيصنع التغيير وسيكون يوم القرار هو اليوم الفعلي لجعل المواطنين يحبوا أوطانهم ويتعلقوا به هذه وطني نصيحتي سدين النصيحة واني وطني احبك حبا جمع اخوكم وليد سلي اليوم الوطني هو يوم الوطن ان كان الوطن هو حيث انتمي الوطن حيث اعرف حقوقي الوطن هو حيث اقوم بواجباتي الوطن هو حيث اعيش امارس موطنتي يعني تدور هناك قسيله في في بالي لما عندي عندما ياتي اليوم الوطني مثلا الطالب طالب المدرسه اذا كان والده معتقل من حوالي اربع سنوات وخمس سنوات دون تهمة لا يعلم متى يعود لا يعلم ما مصيره كيف يريد كيف يريد هذا الطالب ان يشارك فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الزوجة الذي مات زوجها البارحه ليس لانه مرض مرضه ليس له شفاء فقط لانه ليس له زرير. أم إذا أرادت أن تحتفل كيف تحتفل؟ هذه القرى إذا أرادوا يحتفلوا لا لا ليس يحتفلوا إذا أرادوا أن يشاهدوا أو يتفرجوا على فعاليات احتفال بليم الوطني لكن المشكلة أنه قريطة هايس فيها كهرباء ليس فيها ماء كيف, كيف يشاركوا؟ كيف إذا أرادوا إذا أحسوا بنارة الخيرة من المدن والقرى الأخرى للمشاركة الفعاليات كيف يحتفلوا؟ يعني في بلدان الأخرى اليوم الوطني غالبا يكون يوم استقلال يوم عزة يوم قوة يوم كرامة مع هذه الأسئلة يظهر الأمر ضبابي يعني اليوم الوطني عندنا هو يوم التجمهر والمظاهرات يكون حلال اليوم الوطني عندنا الامن بكل فئاته لا يحمي الشعب لكن يحمي الشغب الحقيقة طبعا هي المعروف في إجازة ذلك اليوم الذي أراه اليوم الوطني عندنا هو يوم واحد يريدون منا نتركه ولا فيه ولائنا الوطن لكن الحقيقة حب الوطن في دمائنا حب الوطن كل يوم هم نحمله كل يوم لكن اختصر الكلام كله في جملة واحدة أحبه ويؤلمني وناديه فيصفعني يريد له الخير فيتهمني اسمي مواطن واسمه وطني أخوكم من دكتور حيثهم ضيف ثاما نشكر جميع من شاركنا في هذه الحلقة من بودكاست حلم سعودي ونشكركم أنتم أيها المستمعون الكرام وندعوكم للتواصل معنا عبر موقعنا ساوديدريم او نت أو عبر شبكات الاجتماعية على فيسبوك وتويتر متمنين لكم يوما وطنيا سعيدا تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه منذ الطفولة قد عشقت عنه، إني احب سهوله ورباه، وطني الحبيب وطني الحبيب وهل محب سواه حبي وطني الحبيب وهل راح يذو وطن الحبيب وانت موئل عزة ومنار إشعاعا أضاء سناه وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاعا أضاء سناه في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حان وطني الحبيب وطني الحبيب وهل احب Kraj نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا بحماه في ظل أرضك قد ترارع أحمد ومشام ليبا داعيا مولاه يدعو إلى الدين حنيف بهديه زل الظلام وعززت دعواه في مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه بيت الرسول ونوعه وهداه وطن الحبيب وطن الحبيب Och, nie, nie,